وما ينطق عن الهوى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 أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إِنَّ هَاجَنَ تُلْمَأُ إِذْ يغشى الشَّذْرَتَ مَا يغشى مَا قد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزة ومنات السبب ثالثة الأخرى، ألكم الذكر ولا هور تلك إذا يا من هي سميتموها ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْ لِلْإِنسَانِ ما تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي سماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السَّمَاوَاتِ سماوات وما في الأرض ليجزي الذي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فلا تزكوا أَنفُسَكُمْ هو أَعْلَمُ بمن اتقى أَفَرَأَيْتَ الذي تولى وَأَعْطَى قليلا فهذا اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبا بما في صحف موسى وادراهي ما الذي وفى الا تزر وازره وزر أخرى وأن ليس للإنسان لي إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو ان ك و اب ك وان انه خلق جزوجين لكا وال وفي امه اذا وان عليه النشاه الاخرى وانه هو أغنى وأقنى وَأَنَّهُ هو رب الشعر وَأَنَّهُ أَنَا رَاقٍ عَلَى الْعِلاَ وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغش شاه ما غشى فبأي آلاء ربك تتمر فَتِ الْآذِفَ لَا يَسَلَّمُ دُونِ الَّذِكَرِ أَفَمِنْ هذا الْحَدِيثِ تع... جعون، وتضحكون ولا تذكرون، وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا